وَمَنْ يُطْعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها الأحبة في الله الغفلة هي متابعة النفس على ما تشتهيه وبعد القلب ولهوه عن ذكر الله تبارك وتعالى قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وَهُ في غَفلةة مرضون هُ في غَفلة مرضون ما يأتيهم من الذكر من محدة إ استمعوه هُ يلعببون لا هية قوبُهم وَذا نوهين عن الغَفلة ف عن السان ورفع عنا النسيان قال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ولما نهى ربنا قال ولا تكونوا من الغافلين ولم يقل ولا تكونوا من الناسين لأن النسيان لا حيلة ليد الإنسان فيه ولذا لا يُآخذ عليه أما الغفلة فهي داءٌ ومرضٌ عضال تمكن من قلوب العباد إلا من رحم الله وخطر الغفلة أن من أصيب بها خُتم على سمعه وبصره وقلبه وكان أضل من الحيوان والأنعام قال تعالى ولقد ذرأنا ذرأنا أي أنشأنا وخلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولكن هذه القلوب لا تفهم لا تعقل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا مَا حَلْ هَأُولَاءُ؟ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللهم ارفع عنا الغفلة يا رب العالمين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الغفلة قرينة التكذيب بآيات الله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 وكانوا عنها غافلين لعظم خطر الغفلة نهى سبحانه وتعالى نبينا عنها فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الغفلة صفة من صفات أهل النار قال سبحانه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 من غفل عن الله، أغفله الله عن ذكره، وأتبعه هواه، قال سبحانه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أهل الغفلة لهم الحسرة يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى جعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار إلى الدنيا صلى الله عليه وسلم أي أنهم في الدنيا كانوا غافلين ولم يكونوا من المؤمنين فيصابوا بالحسرة الكاملة في ذلك اليوم الذي ينادى فيه يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت ذم الله سبحانه وتعالى الغافلين عن الآخرة وقال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أرسل الله نبينا محمد لينذر الناس ويوقظ الناس وينبه الناس من غفلتهم قال سبحانه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم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 كلنا في غفلة إلا من رحم الله وإذا ما متنا انتبحنا فيجب علينا أن ننتبه قبل أن نموت علامات الغفلة إذا تحققت في شخص منها علم أنه من الغافلين أولها التكاسل عن الطاعات يا من لا تصلي الفجر اعلم أنك من الغافلين قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا استصغار المحرمات والتهاون فيها ففي أثر ابن مسعود أن المؤمن يرى ذنبه فوق رأسه كالجبل يوشك أن يقع عليه أما المنافق يرى ذنبه كذبابة جاءت على أنفه فقال لها هكذا من علامات الغفلة الف المعصية ومحبتها قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه هذه علامة من علامات الغفلة والضياع والعياذ بالله تضيع الوقت في غير فائدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس وإلا ستكون من الغافلين إن لم تغتنم هذه الخمس قبل أن تأتيك خمس اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليلٌ هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حيناً من الدهر انتبه افق فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله ان تكون على ذكر مع الله اما ان تكون من الغافلين فاعلم أن للغفلة أسباب تحققت بيديك أنت وأنت الجان على نفسك أولها الجحل أن تجهل بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام هذه من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان في غفلة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب المعاصي التي تأتي المعصية بعد المعصية حتى يصبح هذا القلب غافلا اسود مرباداً كالكوز مجقياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال صلى الله عليه وسلم ان للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق ان لم تجد هذه الاشياء في قلبك فاعلم انه لا حسنة تنفعك وانك من الغافلين وان للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصانا في الرزق وبغضةً في قلوب الخلق نسأل الله السلامة الغفلة تسد أبواب الهداية وتفتح أبواب الغواية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صحبة الغافلين سببٌ أنت تعلم أنهم ليسوا على الهدى وعلى الرغم من ذلك تجالسهم وتآكلهم وتصاحبهم وسيأتي يوم تعض على يديك من الندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يوم القيامة لا ينفع الندم فقد كنت في غفلة فانتبه وتيقظ وعد إلى ربك فإن المخذول والمحروم من حرمه الله ترك صلاة الجمعة هذه من البلاية عندما يترك مسلم الجمعة فاعلم أنه قد ختم على قلبه وطبع عليه وأصبح من الغافلين قال النبي الكريم لا ينتهينا عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين كذلك من علامات الغفله ترك صلاه الجماعه من يصلي في جماعه قله اذا نظرنا الى الكثره الى ذلك الجمع الوفير الذي ياتي في صلاة جمعه وننظر إلى من يصلي صلاة الجماعة نعلم أن كثيرا منا قد وقع في الغفلة قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين طول الأمل علامة من علامات الغفلة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون الامل امر جميل ولكنه اذا الهى عن الاخرة وتعلق قلب الامل بالدنيا فاعلم انه في غفلة قال صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم كلما كبر الانسان منا شب فيه امران في حاجة صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على المال والحرص على العمر من علامات الغفلة كثرة الضحك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينصحه لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب كثرة الكلام في غير ذكر الكريم العلام سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وان ابعد الناس عن الله القلب القاسي اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فكيف النجاح وكيف السبيل للخلاص من الغفلة علاج الغفلة يتلخص في الآتي اولا العلم ان تتعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب يتذكروا يتذكر عكس الغفلة إنما يتذكر أولو الألباب ذكر الله على كل حال من علامات القلب المتيقظ وهو سبب من أسباب علاج غفلة العبد عن الله ذكر الله قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ, ر... والذي لا يذكر رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّدِ قراءة القرآن فالقرآن خير علاجٍ للغفلة قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قال سيدنا عثمان والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله ولكن للأسف من منا يداوم على ورده من منا يحفظ في اليوم ولو آية من منا يتدبر في يوم ولو آية من منا يعمل في يومه ولو بآية هذا كله علامة من علامات الخذلان والحرمان نعوذ بالله من الشيطان كذلك التوبة والاستغفار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا من أصبت بالغفلة؟ استغفر يا من اصبت بالغفلة تب الى الله سبحانه وتعالى وارجع اليه واعلم ان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الدعاء والتدرع الى الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة قال صلى الله عليه وسلم اسمع يا من اصبت بالغفلة والظلمة والبعد عن الله اسمع قول نبيك قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاةً وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الحرص على قيام الليل من اكبر علاجات الغفلة أن تقوم لله في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوى مقيلة وقال سبحانه وتعالى عن صفات عباده المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون الصدق علاج للغفلة قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صيام التطوع والإكثار منه قال أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان شعبان اسمع اسمع علة صيام النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً في شعبان قال ذاك شهر يغفل اسمع لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الغفلة وأنه يعبد الله في الأماكن التي يغفل الناس فيها وفي الأزمان التي يغفل الناس فيها وهذه من علامات التوفيق يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم اخيرا ذكر الموت فتذكر الموت والقبر دائما يجعل قلبك متيقظا لا غافلا قال صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر هادم اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعةٍ إلا ضيقه عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته وأن ينزع منها الغفلة عن ذكره إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا اللهم خُذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا البلد آمنةً مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين اللهم أخرجنا من هذا المكان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور اللهم إنا نسألك عيشةً هنية وميتةً سوية ومردًا غير مخزن ولا فاضح ومردًا غير مخزن ولا فاضح اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا يوم العرض ولا تفضحنا يا ربنا بين الخلق اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين اللهم اجعله ووزراءه رحمة على العباد والبلاد وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا